ستة استمع إلى التعليمات وأعدها ثم افعل ما تراه في الصورة ولونها اجلس اجلسي قم قومي تعال تعالي اذهب اذهبي خذ خذي